الحمد لله الحمد لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا لقوم يعقلون صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المسلمون ان العقيده هي اساس بناء المجتمع الانساني وقد دلت التجارب على ان صلاح الفرد يتناسب مع مدى صلاح عقيدته وسلامه افكاره ومعتقداته وفساد سلوكه يتناسب مع مدى تضائل عقيدته وانحرافها شعب بغير عقيده ورق تذره الرياح ومن ثم عباد الله اتجهت جهود الانبياء والمرسلين ومن تبعهم من المصلحين الى اصلاح عقائد المجتمعات البشريه قبل كل شيء فكل نبي يبدا قومه باصلاح عقيدتهم ولقد بعثنا في كل امه الرسوله ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل نبي يبدا قومه بقوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولقد لبث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو الناس إلى إصلاح العقيدة ويقول لقومه قولوا لا إله إلا الله فهل استجابوا لقد فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة التي هي أساس الإسلام وعليها مدار الايمان قالوا اجعل الالهه الهنا واحده ان هذا لا شيء عجاب لقد قال لهم صلوات ربي وسلامه عليه قولوا كلمه واحده تدين لكم بها العرب قالوا وما هي والف كلمه فلما قال لهم قولوا لا اله الا الله نكسوا ونكسوا رؤوسهم وانكسوا على رؤوسهم وما قالوها لقد فهموا معناها معناها توجه القلوب اليه وتعبدها له وتركوا الانداد والشركاء فلا معبود بحق سواه فاليه الامر كله ان اصلاح العقيده اولا لو كانوا يعلمون تخليصها من شوائب الشرك والوثنيه والعادات الجاهليه والخرافات والبدع لقد سمي علم العقيده لقد سمي علم العقيده الفقه الاكبر كما سماه بذلك ابو حنيفه النعمان رحمه الله فلزاما على المسلم ان يعيره اهتماما وان يرى له مكانا وان يجعل له سلطانا عباد الله ان معظم اي الكتاب تدور حول موضوع واحد هو الايمان تعالجه بشتى الاساليب والصور والوسائل البيانيه فتاره ببيان الاوامر الساطعه الواضحه التي تعلمنا هذا الايمان وتوجهنا الى تصحيحه او تعالجه بالنواهي التي تسجرنا عن نواقض هذا الايمان واضداده وتاره تعالجه بضرب الامثال التي تقرب معاني الايمان في اذهان المخاطبين وترسخه في نفوسهم او بقصص المرسلين وموقف المؤمنين او الكافرين وتاره يعرض لنا القران الكريم مناقشات مع اهل الكتاب الذين انحرفوا عن المفهوم الصحيح للايمان وتمردوا عليه ممن مغضوب عليهم كاليهود او ضالين كالنصارى هكذا تجد معظم ايات القران الكريم توجيها للمخاطب الى الايمان الصحيح وتربيه عليه وتعليما له حتى يصحح عقيدته على ضوء هذا الايمان تذكر اخي المسلم اول ما يفتتح به القران ما هي هذه السوره ام الكتاب القران العظيم السبع المثاني التي يكررها المسلم التي يكررها المسلم في صلاته كل يوم ولا تصح صلاته الا بها ما هو مضمون هذه السوره التي افتتح بها القران لقد اشتملت هذه السوره العظيمه على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى التعريف به وباسماؤه وصفاته والتعريف بربوبيته والتعريف بألوهيته اشتملت على اثبات البعث والجزاء واليوم الاخر وعلى اثبات النبوات واشارت ضمنا الى اثبات الملائكه والقدر لقد ذكرت السوره ثلاثه اسماء مرج الاسماء الحسنى ومرجع الصفات العلى اليها وهي الله الرب الرحمن اما التعريف بالربوبيه ففي قوله تعالى رب العالمين فالرب هو الخالق المالك المتصرف في خلقه بمره وكذلك في قوله واياك نستعين فان من لوازم الربوبيه ان تكون الاستعانه به والطلب منه والتوكل عليه سبحانه وامما التعريف بالالهيه سبحانه ففي اول سوره فانه تعالى افتتحها بالحمد لله بالحمد لله والله هو المالوه والله هو المالوه اي المعبود فهذا الاسم الاعظم تضمن الالوهيه كما ان الالوهيه في قوله تعالى اياك نعبد فالله سبحانه هو المعبود الذي يجب ان تصرف له سائر انواع العبادات ولا يجوز ان تصرف لغيره ولذلك كانت الايه اياك نعبد واياك نستعين جامعه لاصلين عظيمين هما توحيد الله في العباده وتوحيد الله في الاستعانه والدعاء والتوكل اما البعث والجزاء وعقيده اليوم الاخر ففي قوله تعالى مالك يوم الدين يوم القيامه الذي ينادي فيه الجبار المتكبر لمن الملك اليوم فلا يجيب احد لانه كل من عليها فان فيجيب نفسه سبحانه لله الواحد القهار اما اثبات النبوه فهو مقتضى الربوبيه انه يربيهم على الهدايه وبما يصلح نفوسهم وهو مقتضى الالوهيه فهو المعبود فلا يرضى ان يعبد الا بما شرع ولذلك ارسل رسله وانزل كتبه في هذه الصوره العظيمه سوره الفاتحه اثبات القدر وان كل شيء بيده لذلك ندعو ندعو من بيده قلوب العباد فنقول اهدنا الصراط المستقيم ونخاف من الضلاله والغضب فنجر الىه بقولنا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهل هي فالهدايه بيده والاذلال بيده بيده مقادير كل شيء هذه السوره التي لخصت العقيده بالله لو تاملها المسلم وهو يقراها في اليوم 17 مره على اقل الاحوال لو تاملها وحققها ل عاش بخير ومات بخير وبعث على خير انه يعلم بتلك السوره تحقيق ايمانه وعقيدته ولذلك يحرص على تصحيح معتقده ويعلم ان الحياه الاسلاميه لاي مسلم لا يمكن ان تستقيم الا بعد تصحيح العقيده يسعى الى تصحيح عقيدته اولا لان معظم الشرور والنكبات التي اصابت امه الاسلام واشد البلايا التي حلت بها كانت بسبب انتكاس العقيده في النفوس وبسبب فساد التصورات للمبادئ الاساسيه وبسبب النزاع في عقيده الايمان عباد الله ان الخلاف في الفقه ليس خلافا مذموما اذا كان في نطاق عقيده وفي ظل اصل واحد لم يكن الخلاف في الفقه مذموما في يوم من الايام ما دام مستقما من القران والسنه التي هي الاصل فهؤلاء اهل السنه مذاهب متعدده في الفقه حنفيه ومالكيه وشافعيه وحنبليه وغير ذلك لكنهم كلهم مستظلون بظلال العقيده الواحده ويرجعون الى اصل واحد اما اذا وقع النزاع في اصل الاعتقاد حلت البلايا وحلت المحن هؤلاء المنحرفون مثلا في تاريخ الفرق الاسلاميه الضالون كالخوارج هل شغبو الا في مسائل الايمان وخرجوا الا بسبب فساد التصورات والجهل بمسائل الاعتقاد كم ضيعوا من جهود لهذه الامه وسفكوا من دماء مؤمنه يكفيهم خزيا وشناره انهم اراقوا دم الصحابي الجليل عبد الله ابن خباب واراق دمرابع الخلفاء الراشدين وهؤلاء المغضوب عليهم كالرافض الذين يسمون انفسهم بالشيعة كم انتهكوا من اعراض المؤمنين وكم شتموا ولعنوا من الصحابة الكرام وكم شككوا في عقيده في عقيده الاسلام وكم بذروا بذور الشبهات حول القران والسنه وكم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيهم خزيًا وعارًا وشنارًا قذفهم لام المؤمنين عائشه بالزنا كما فعل المنافقون يكفيهم كفر طعنهم في امامه ابي بكر وعمر وتكفيرهم حتى قال احدهم احد هؤلاء الرافض كل لفظ كل لفظ كل لفظ شيطان في القران فهو عمر بن الخطاب قبحهم الله يكفيهم عارا وشنارا استعمال الاستعمار لهم في كل وقت وفي كل ان والتمامهم عليهم ولذا كفرهم عدد من الائمه ثم هؤلاء المعتزله وما ادراك ما المعتزله هذلوا الا عندما نازعوا في قضايا الاعتقاد في الايمان والقدر وتقديم العقل على الوحي فهم بين ضال عن حسن نيه او كافر ملحد والالئك الصوفيه الذين غلوا في نبينا محمد وصحابته ورفعوهم فوق منزلتهم التي انزلها الله التي انزلها الله عليها فجعلوهم يعلمون الغيب وأشركوا أئمتهم في الشرك والضلال هذا التفرُّق عباد الله هو الإختلاف الذي حذَّر منه القرآن والفرقة التي خوف منها صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور ستفترِق أمتي إلى ثلاثٍ وسبعين فرقة كلُّها في النار إلا واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فما اجمل ان نطهر قلوبنا من المعتقدات الفاسده ونجملها بعقيده الاسلام الخالصه ونحذر من الفرقه المدمره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القران العظيم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 اما بعد فيا ايها المسلمون ان العقيده بالله ومعرفته ومعرفته سبحانه تستمد وتاخذ من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فنصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ونعرفه بما عرفنا به وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز الاسلوب القراني ولا الاسلوب النبوي فهما الطريقان الموصلان الى معرفه الله معرفه حقيقيه ولذلك ضل من قدم عقله على كلام ربه وسنه نبيه وضل من قدم ذوقه وهواه على كلام ربه وسنه نبيه انه لما ترك المنهج انه لما ترك المنهج القراني والمنهج الرباني ضلت الامه وتفرقت الى شيع واحزاب وكل يدعي الحق ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ولذا عبدت القبور باسم التقرب الى الله وعلها البشر وعلها البشر باسم الاولياء والائمه وارتفع وارتقى صوت الشرك باسم المحبه وكثر النفاق باسم التقيه التي اخترعتها الروافض وقتل بعض المسلمين بتكفير غير صحيح ولا سائر وكفر الصحابه وسب اصحاب الحق باسم باسم عقيد باسم عقائد زائفه ان على المسلم ان يعمل عقله الذي هباه الله ويستنير بالشرع المطهر من كتاب الله وسنه نبيه فبذلك يستطيع السير على الصراط المستقيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين اللهم جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته واسقنا من حوضه وانلنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذن من خذل الدين اللهم اخذن من خذل الدين اللهم اخذن من خذل الدين اللهم ارض عن الصحابه اجمعين والعامه لعنهم يا رب العالمين اللهم احي في قلوب المسلمين العقيده والتوحيد اللهم جنبهم الشرك والنفاق والشقاق يا رب العالمين اللهم ارفع رايه المسلمين بلا اله الا الله خفاقه في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم واخلص دينهم وقو دينهم وعزيمتهم واجعلهم غصه في حلوق اعدائك يا رب العالمين ربنا احينا مسلمين وتوفنا على شهاده التوحيد وابعثنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا وولاته امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم اللهم اقذف الحق في قلوبهم واقذ في العزه في مهاجمهم واجعلهم غصه في حلوق الظالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم مولى امرا من امور المسلمين فرفق بهم اللهم فرفق بهم اللهم فرفق به اللهم فرفق به ومولى امرا من امورهم صغيرا او كبيرا فشق عليهم اللهم فشق عليه يا رب العالمين